بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد واله وصاحبه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله فصل في القياس الاقتراني وهو قسمان حملي وشرطي وموضوع النتيجة في القياس الهملي يسمى الصغر لكونه أقل أفرادا في الأغلب ومحموله يسمى أكبر لكونه أكثر أفرادا غالبا والقضية التي جعلت جزءا جزء قياس يسمى مقدمة والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى صغراء والتي فيها الأكبر كبراء والجزء الذي يتكرر تكرر بينهما يسمى حدا أوسط اقتران صغراء بالكبراء يسمى قرين وضرباء والهيئة الحاصلة من كيفية وضع اللوصة عند الأصغر والأكبر تسمى شكلاء والأشكال وأربعة ووجه الله ان يقال الحد الاوسط اما محمول الصغراء وموضوع الكبرى كما في قولنا أو كقولنا العالم تغير وكل متغير حادث ننجو العالم حادث فهو شكل الأول وإن كان محمولا فيه ما فهو شكل الثاني ماذا قول كل انسان حيوان ولا شيء من الحجر بهيبان فالنتيجة لا شيء من الإنسان بهجر وإن كان مأضوعا فيه ما فهو شكل الثاسنا وكل انسان إن حيبان وبعض الإنسان كاتب بعض الانسان يقاتل و يقاتل و يقاتل كان يقاتل في الصغرى و يقاتل و يقاتل و يقاتل و يقاتل و يقاتل و يقاتل وبعض يقاتل و يقاتل و يقاتل و ثم و يقاتل <تصفيق> في القياس قياس قياس إما قياس استثنائي أو قياس اقتراني القياس الاستثنائي هو القياس الذي ذكرت فيه النتيجة بمادته وهيئته أو نقول ذكرت فيه, فيه, فيه النتيجة أو نقيض النتيجة هذا استثنائي مثل أن يقال إذا كان هذا انسان كان حيوانا ثم قلنا لكنه إنسان نتيجة ما هو هو حيوان وهذه النتيجة بعينها ذكرت في هذا القياس إن كان هذا إنسانا كان حيوانا وكان حيوانا هذا هذا هو النتيجة نقول إن كان هذا انسان كان حيوانا لكنه إنسان. نتيجة ما هو هو حيوان لكن لو قلنا لكنه ليس بحيوان نتيجة ما هو ليس بإنسان فليس بإنسان لم يذكر في القياس لكن ذكر يعني إن كان هذا إنسان فكان إنسان هو الذي يذكر فالاستثنائي يذكر فيه النتيجة أو نقيضها وبعبارة أخرى نقول ذكرت فيه النتيجة بمادتها وصورتها يعني ذكر موضوع النتيجة ومحمولها على هذا الترتيب أما الاقتران لا يكون كذلك بل ذكرت فيه النتيجة بمعدتها ولم تذكر بصورتها، فيعني موضوع النتيجة توجد في مقدمة ومحمول النتيجة في مقدمة الأخرى، فيعني قد ذكرت النتيجة بمعدتها لأن المعدة معدة النتيجة موضوعها ومحمولها وصورتها ترتيبها فذكرت بمعدتها ولم تذكر بصورة هل يتصور أن تذكر بصورتها ولم يعني ولم يذكر بمعدتها هذا لا يتصور هل يوجد أن يوجد صورة السرير بدون خشب ويمكن أن يوجد توجد معدة السرير بدون صورة لأن إذا أحضرنا الأخشاب ولم نركبها على هيئة السرير ماذا يكون؟ مادة سريعة، يعني لا يوجد قياس فيه, الم... فيه النتيجة تبي صورتها دون مادة لا يوجد، وكذلك لا يوجد قياس هو خالٍ من النتيجة ألف البته لا يوجد فيها لا مادة القياس ولا صورتها هذا أيضا النتيجه ولا مادتها أيضا لا يوجد. إذن الاقتراني توجد فيه النتيجة بمعدتها ولا يوجد بصورتها مثلا إذا قلنا العالم تغير كل متغير حادث فالعالم حادث فالعالم هذا موضوع موضوع نتيجة حادث محمول النتيجة فالعالم يوجد هنا في القضي في المقدمة الأولى وهي العالم متغير وحادث الذي هو المحمول يوجد في المقدمة الثانية كل متغير حادث هذا يقال له اقتراني فالكياس الاقتراني يعني أجزاؤها ما هي؟ موضوع النتيجة ومحمول النتيجة وجزء آخر يتكرر معهما فيوجد هذا الجزء المتكرر قال له هدى وسط وهذا الحد الأوسط يتكرر مع الموضوع ومحمول يعني في في مقدمة هو يقترن الموضوع وفي مقدمة أخرى هو يقترن المحمول وإذا حذفنا هذا الجزء الحد الأوسط حصل لنا النتيجة العالم هادث كل حادث العالم متغير كل متغير هادث إذا تغيرنا لذا حذفنا المتغير باقي عالم حادث هذا هو النتيجة نعم فالقياس الاقتراني لا بد أن يوجد فيه يعني ما هو الموضوع النتيجة ومحمول النتيجة ويكرر معهما جزء وهذا الجزء نسميه حد النوسط لأنه يتوسط بين الموضوع والمحمول وهو حد النوسط وصل في القياس الاقتيراني ثم القياس وهو قسمان حملي القياس الاقتيراني حملي وشرطي ما المراد بكونه حمليا أن يكون مركبا من من الحمليات الصرفة يعني كلتا مقدمتيه كلتا مقدمتيه حمليه كما في مثالنا هذا كل الصغرى حمليه والكبرى ايضا حمليه فهذه يعني اقتراني حملي والشرطي ما لم يكن كذلك ما لم يكن كذلك أي لم يكن مكونا من العمليات الصرفة بل مكون من من الشرطيات الصرفة أو من شرطية وحملية فإذا كان مكونا من شرطية وحملية فيسمى بالشرطي لا يسمى بالحمل فغلبا للشرط للجزء الشرطي على الجزء الحملي لماذا لان شرطي آه... لان, ل... لأن افضل من الحمليه نعم اليس ذلك الشرطيه أطول من الح... افضل من الحمليه فتقليبا للافضل والاشرف فما كان احد جزئيه شرطيا ولا ولا آخر حمليا يقال له شرطي لا يقال له حملي ولا يقال حملي إلا لما كان كلا جزأيه حمليا هذا سيئ أم نعم فحملي وشرطي وموضوع النتيجة هذا سيئ يعني الاختراني الحملي نحن الان نتكلم عن الاختراني الحملي وعمل الاختران الاختراني الشرطي هذا سيد في القياس الاختراني وهو قسمان نعم حملي وشرطي موضوع النتيجه في القياس الحملي يسمى اصغر وموضوع النتيجة في القياس الحملي، ثم القياس الاقتراني الحملي، موضوع النتيجة فيه اسمه أصغر. لماذا أصغر؟ لكونه أقل أفراداً في الأغلب يعني لأن لأن الموضوع لأن الموضوع أكثر ما يكون أقل فردا من المحمول. نعم. نعم مثل أن نقول يعني زيد انسان وكل إنسان حيوان فزيد حيوان فزيد هذا صغر لماذا لأنه أخص اه؟ وكذلك إذا قلنا يعني الصلاة الصلاة مأمور بها وكل مأمور بها يعني اه يثاب عليها، فالصلاة يثاب عليها، صلاة أصغر من من الأمور التي يثاب عليها. نعم. ثم فا في في أغلب أذا أغلبوا يكون مساويًا، أحيانًا يكون عم أيضًا. نعم. لو قلنا كل إنسان كل إنسان ناطق، وكل ناطق كاثب Natija ma هو kulu insani katib. Insan katib mosasabian. Kulu ma is to kare hilinsan, super egat. Kulu ma is to kare hilinsan, super egat. Kulu ma is to kare hilinsan. Jan Murad wil katib, katib wil Na. Puma mosasabian. Ale Na. Wakadarika i zakul na Badul بعض الحيواني انسان فهنا حيوان ليس عام فهل يلزم ان يكون الموضوع النتيجه أخص دائما لا هذا هو الغالب لكونه أقل افرادا في الاغلب لكونه لكون الموضوع أقل من في الأغلب. ومحموله يسمى اكبر لكونه اكثر افرادا غالبا والقضية التي جعلت جزء قياس يسمى مقدمة يعني مقدمة مقدمة في صلاح المناطق مقدمة ما هو القضية التي كانت جزءا للقياس فيعني إذا قلنا صلاة وطلوبة وكل مطلوبة النثاب ولا فعلها فهنا يعني كلتا هاتين القضيتين مقدمة لأنها جعلت جزءا للقياس هذه هي المقدمة والمقدمة التي فيها الأصغر تسمى صغرى ثم المقدمة التي فيها الأصغر فيها موضوع النتيجة أصغر موضوع النتيجة والمقدمة التي فيها موضوع النتيجة يقال لها صغرى نعم. فإذا قلنا العالم متغير كل متغجر حادث فالعالم متغير صغرى لأن فيها الأصغر وكل متغير حادث هي كبرى لأن فيها الأكبر محمول النتيجة والجذو الذي تكرر بينهما يسمى احدا اوسطا لانه يتوسط بينهما يتوسط بينهما ويتعدى حكم أحدهما الى الاخر بواسطه بواسطه فيعني كيف تعدى حكم الحكم الحدوث الى العالم بواسطه تغيره لاننا قلنا عالم متغير وكل متغير حادث فالتغير هو هو الذي يعني يوصلنا الى العلم بحدوث العالم وهو يتكرر بين, بين الطرفين ايضا يعني فيوجد مع الموضوع في, في, في قضيه ويوجد مع المحمول في الاخرى يوجد مع الأصغر في قضية ويوجد مع الأكبر في قضية أخرى لذلك يقال لها حدا أوسط والجزء الذي تكرر بينهما يسمى حدا أوسط واقتران الصغرى بالكبرى يسمى قرينه وضرباء يعني هيئة الحاصلة من اقتران الصغرى بالكبرى يسمى قرينة وضربا والهيئة الحاصلة من كيفية وضع اللوسط عند اللصار والأكبر تسمى شكلا والهيئة الحاصلة من كيفية وضع اللوسط عند اللصار هو موضوع النتيجة والأكبر محمول النتيجة واللوسط هو الجزء الذي يتكرر بينهما فيعني الكيفية من وضع الأوسط مع الاصغر مرة و معال أخرى هذه الكيفية يقال لها شكلا فمثلا يعني إذا جعل محمولا مع الأصغر وموضوعا مع الأكبر فهذا هذه هذه لا كيفية وجعله محمولا معهما كليهما هذه كيفية أخرى وجعله موضوعا معهما كل إهما هذا هذه كيفية أخرى وجعل الوسطي موضوعا لل للأصغر ومحمولا للأكبر فهذه كيفية أخرى وكل واحد من هذه الكيفية يقال له شكل نعم. ثم والحقيقة الحاصلة من كيفية وضع اللوصل عند الأصاري والأكبري تسمى شكله الأشكال والأشكال أربعة. ووجه اللبطي أن يقال الحد الأوسط إما محمول صغراء ومغلوع الكبرى كما في قولنا العالم متغير وكل متغير حادث هنا الاوسط ما هو متغير لأنه هو الذي يتكرر مع الأصغر مرة ومع الأكبر مرة أخرى فهو الحد الأوسط والحد الأوسط يعني جعل محمول محمولا للأصغر أي لموضوع النتيجة في الصغرى وجعل محمولا موضوعا في الكبرى فالعالم متغير وكل متغير الحادث هذا نقول هذا قياس على الشكل الأول لماذا نقول انه على الشكل الاول لان الحدل اوسط لان الحدل اوسط جعل محمولا في الصغراء وموضوعا في الكبراء هذا يقال له شكل أول لماذا جعل هذا شكل أول لأن ترتيبه على ترتيب وضعي اولا انتقلنا من الأصغر أي من مغلوع النتيجة انتقلنا إلى الحد اللوسط ثم من الحد الأوسط انتقلنا إلى ماذا؟ إلى الأكبر فلزم الانتقال من الأصغر إلى الأكبر قلنا عالم متغير عالم متغير يعني عالم فرد من أفراد المتغير ثم قلنا كل فرد من أفراد المتغير له حدوث إذن العالم له حدوث فضح فهذا على ترثيب يختليه العقل لذلك إنداجه بديهي يعني إذا قال قائل هل ما سلمت أن العالم متغير وسلمت أن, أن كل متغير حادث يلزم منه أن يسلم أن العالم حادث إذا قال بهذا قائل لا أحد يطلب الدليل ما الدليل؟ يعني ما الدليل على أن العالم إذا كان متغيرا وأن كل متغير حادثا يلزم أن يكون العالم حادثا لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ لا أحد يسأل لماذا؟ لأن لزوم هذه النتيجة لهذا الشكل من القياس ضروري بديهي لا يحتاج إلى دليل أما ينداج الأشكال الباقية يحتاج إلى دليل فيستدل عليه برده إلى هذا الشكل يرد إلى هذا الشكل بالعكس وكذا يرد إلى هذا الشكل حتى يكون بديهي الانتاج إذن هذا بديهي الانتاج لذلك جعله شكلا أولا ثم هو الأشكال وأربعة وجه الله بطيئا يقال على حد الأوسط ما محمول صغرى موضوع الكبرى كما في قولنا العالم طاجر وكل مطاجر حادث يندج العالم حادث فهو الشكل الأول هذا هو الشكل الأول وهذا من أهم الأشكال وأشرف الأشكال وهو المقصود الأعظم لماذا؟ لأن أكثر الاستدلالات يكون على هذا النمط على هذا الشكل أما استعمال الأشكال الأخرى في العلوم قليلة جدا إذن يعني المهم في حق من يريد دراسة باب القياس أن يتقن الشكل الأول من القياس الاقتراني الحملي وكذلك القياس الاستثنائي يعني الاستدلال بالقياس الاستثنائي ايضا كثير مثل أن يقال يعني لو تعدد الالهه لفسد العالم لكن العالم ليس بفاسد لا يوجد الفساد في العالم اذا لا يوجد تعدد لالي هذا الدليل هو الذي يشير اليه قوله تعالى لو كان فيه ما لله الله لا فاسد هذا, هذا قياس استثنائي وهو ياتي في, ال في الاستدلال، وعما هذا ايضا ان يشكلوا من ال ال القياس ال يكتران ألي فلا بد من نتقانه فهو شكل الأول وإن كان محمولا فيهما وإن كان الحد الأوسط محمولا فيهما فهو شكل الثاني كما تقول كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان فالنتيجة العشية من الإنسان بحجر كل انسان حيوان لا شيء من الحجر بهيوان ما هو ال ال الذي تكرر في كلتا القضيتين هنا حيوان وهو محمول فيهما كليهما كل انسان حيوان ولا شيء من الحجر بهيوان ف أحد صار محمولا في الصغراء وفي الكبرى صار محمولا في القضية الاولى والقضية الثانية فهذا يقال له الشكل الثاني وهذا قياس على الشكل الثاني لماذا جعل هذا شكلا ثانيا لانه اقرب الاشكال من الشكل الاول لانه يعني شابه شابه الشكل الاول في صغره اليس ذلك العدد الأوسط محمولا في في في الشكل الاول وهنا العدد الأوسط محمول في في شكل ثاني ايضا العدد الأوسط محمول في صغرى فهو هذا الشكل شابه الشكل الأول في صغرى والصغرى اشرف المقدمتين لماذا نقول صغرى اشرف المقدمتين لان الاصغر فيها الصغرى الذي هو موضوع النتيجة هو في الصغرى وعمل كبرى فيها على أكبر أي محمول النتيجة موضوع النتيجة ومحمول النتيجة ما الأشرف منهما موضوع النتيجة هذا الموضوع الذي هو أشرف هو موجود في الصغرى لذلك صغرى أشرف المقدمتين فالشكل الثاني شابه شكل الأول في اشرف مقدمتيه لذلك جعل شكلا ثانيا إذن الشكل الثاني ما هو هو قياس كان الحد الأوسط محمولا في الصغرى والكبرى كليهما ثم مثل أن يقال هكذا كل انسان حيوان واضح كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجري بحيوان الحدو الأوسط وهو الحدو الذي تكرر في المقدمة ينقلته هو حيوان هو محمول فيهما جميعا فنحن نحذفه فما يبقى هو النتيجة فنتيجة ما هو لا شيء من الانسان بحجر لكن هذا بديه ليس بضيهي الانتاج يعني إذا قيل كل إنسان حيوان من الحجر لماذا لماذا يلزم من ذلك أن يكون أن أن أن أن لا يكون شيء من الإنسان هجرا؟ فإن ليس ببديه يحتاج إلى دليل فهم يستدلون على إنتاجه بعدة العدلة ستذكر في المبسوطات وسيأتي بسطول شيء من, من الكلام عن الشكل الثاني أيضا في هذا الكتاب فهو شكل وإن كان محمولا فيهما فهو شكل ثاني فالنتيجة لعشر من الإنسان بهجر وإن كان موضوعا فيهما فهو شكل الثالث وإذا كان لحد الأوسط موضوعا فيهما في الصغراء والكبراء كليهما فهو شكل الثالث لماذا جعل الشكل الثالث؟ لأنه شابها الشكل الأول في أخص المقدمتين في أحقر المقدمتين أحقر المقدمتين هو الكبرى يعني شابها ماذا شابها الشكل الأول في في الكبرى لماذا لأن الشكل الأول حد الأوسط فيه مولو في كوبرا هنا أيضا مولو في كوبرا لأن الحد الأوسط هنا لا في لانه لا كليهما فهو يشبه يحضر لانه في أخص لانه أخص يحضر لانه لا يحضر لانه لا يحضر لانه لا يحضر كل إنسان حيوان وبعض الإنسان كاتب هنا أحد انسان إنسان والإنسان موضوع فيهما جميعا كل إنسان حيوان وبعض الإنسان كاتب يندج بعض الحيوان كاتب هذا الإنتاج أيضا يحتاج الى دليل وإن كان موضوعا في صورة محمولا في الكبرى فهو شكل الرابع وإذا كان الحد الأوسط موضوعا في الصغراء محمولا في الكبرى أي عكس الشكل الأول في الشكل الأول قلنا حد الأوسط محمول في الصغراء موضوع في الكبرى وهنا موضوع في الصغراء محمول في الكبرى فهذا الشكل لم يشبه الشكل الأول لا في الصغراء ولا في الكبرى فهو أبعد الأشكال عن الشكل الأول الذي هو الب... هو بديه اللنداج وأشرف الأشكال لذلك جعل هذا الشكل شكل رابع إذا القياس ما يكون على الشكل الأول أو يكون على الشكل الثاني أو يكون على الشكل الثالث أو يكون على الشكل الرابع متى نقول هذا القياس على الشكل الأول؟ إذا كان الحد الاوسط الذي يتكرر في الذي يوجد في كلتا المقدمتين اذا كان محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى لماذا جعل شكلا اولا لان اندىجه بديهي بمجرد العقل يعني كل يعترف بلزوم النتيجه كل يعترف أن ان ان شخصا اذا سلم ان العالم متغير ثم سلم أن كل متغير الهادث يلزمه أن يسلم أن العالم هادث هذا بديل ثم الثاني ما هو ما كان ما أحد الأوسط محمولا فيهما لماذا أجعل شكلا ثانيا لأنه أشبه الأشكل في اشرف مقدمتيه مقدمتين أي في صغرة والصغرى أشرف المقدمتين لانه لأنها مشتملة على الأصغر الذي هو موضوع النتيجة الذي هو أشرف من محموله نعم ثم الشكل الثالث هو ما كان الهد الأوسط موضوعا فيهما والشكل الرابع هو عكس الشكل الأول يعني يهدو الأوسط كان موضوعا في صغرى محمولا في الكبرى هذا لم يشبه الشكل الأول لا في صغرى ولا في كبرى أبعد الأشكال يعني شكل الأول نعم ثم كل شكل من هذه الأشكال يعني له ضروب ضروب يعني مستوفية لشروط النداء النتيجة العشرة من الإنسان بيحجب وإن كان بعضهم فيه ما فهو الشكل الثالث كل إنسان حيوان بعض الإنسان كاتب النتيجة بعض الحيوان كاتب وإن كان بعضهم في صورة محمولا في الكبرى فهو الشكل الرابع نعم قولنا كل إنسان له حيوان وبعض الكاتب بعض الإنسان بعض الحيوان كاتب فصل واشرف الاشكال من الاربعه الشكل الاول ولذلك كان انذاجه بين بديهي الشكل الاول انذاجه بديهي بين مقتضى العقل يسبق الذهن فيه الى النتيجه سبقا طبيعيا من دون حاجه الى فكر وتامل وله شرائط وضروب ثم هذا الشكل الاول له شروط يعني لا يكون منتيجان الا اذا اجتمعت فيه شروط واذا تخلف شرط من هذه الشروط لا تلزمه النتيجه فحينما تركب دليلا على شكل الاولي على ذواق لا بد ان تراعي هذه الشروط والا تقع في الخطا ان ليس المنطق اني الهه فعسم راعت هذه على الخطأ، فحين الفكر لا بد أن تنظر هذا دليلي هذا على أي شكل، فإذا كان على شكل الأول هل توفرت فيه شروط شكل الأول لا بد أن تنظر وإلا لا تكون منتجه وأما شرائط فيثنان إحداهما ايجاب صورا وثانيهما كلية الكبرى. أولاً صغرى لأبد أن يكون موجباً مثل أن نقول كل إنسان حيوان هذا موجب ثم نقول كل حيوان حساس إذن يلزم من ذلك ماذا أن كل إنسان حساس نعم وفلا أن يكون صغرى موجباً فصغرى إذا لم يكن موجباً بأن نقول هكذا مثلاً يعني لا من الإنسان بحجر ثم قلنا كل هجر جماد هل يلزم منه أن كل إنسان جماد؟ لا لأننا قلنا لا, لا, لا, لا شيء من الإنسان بحجر ثم حكمنا على بالجمادية على ما كان حجرا لا على ما لم يكن حجرا فهل يلزم أن يكون الإنسان جمادا؟ لا ما الذي حصل؟ فقياس للشكل الأول ولم نراعي شرطه شرط ما هو أن تكون صورة موجبة أنت أتيت بصورة سالبة فقلت لا شيء من إنسان بحجر ثم قلت كل حجر جمات فكيف النتيجة وكذلك إذا لم تكن الكبرى كلية مثل أن تقول كل إنسان ناطق يعني مثلا مثلا تقول كل انسان حيوان ثم قلت بعض الحيوان ناهق هل يجب ان يكون الانسان ناهقا لا لانك لم تحمل النهيق على جميع افراد الحيوان بل على بعض على بعض افرادها فيمكن ان يكون الانسان هو البعض الاخر الذي لم يتصف له النهيق فلا تقول هكذا كل إنسان كل حيوان يعني كل،, كل إنسان حيوان ثم كل حيوان حساس إذن يلزم يكون كل،, كل إنسان حساس نعم وثانيهما كلية الكبرى فاما شرائف ايثنان احدهما ايجاب صغرات عليهما كل الكبرى فإن يفقدا معا او يفقد احدهما لا يلزم النتيجه نعم فإذا, فاذا فقد الشرطان كلاهما او فقد احدهما لا يلزم النتيجه كما يظهر عند التأمل نحن بينا ذلك وعمل روب عمل روب او الناتجة التي يعني تلت... تلزم النتيجة لتوفير هذين الشرطين هي أربعة لأن الاحتمالات في كل شكل ستة عشر لأن الاحتمالات العقلية ستة عشر